<تصفيق> رواحا مثل ا ل ق ط ا ص ا بثميله ضمر تضفي عليهن العبات و ر د و ه ا ن ه ي ت واخطاها والميوارد غيره تمقضباتي روحا بذل القطاصوبات ثبيله بالنار ت ر ف ي عليهن م العباتي والرجور الهيتي و ف ض ا ه د ل ي ل ه و ا ل ي و ا ر د غيره تولد مقضباتي ما ورد في جيشنا مثل الطويله ت و ر د ا ل ض م ي ا ن لو فيها حفاتي اه من قلب على جلال م ن لا تذكرت العصور الماضيات روحت مثل القطه صوب ا ل ث ب ي ل ا ضمار تغفي عليهن العبات ا よろしくお願いします。 ديما د دي ب ي ل ه لابد ي ل ا جناهار ا ا ل م ج ب ا ت دون دين الله نتعب كل ص ي ل ة ن ب د ي ل ل م ج ه و د دون مخاشيات روحا بذل القطه صوب الثبيله بغمار الترفيه 「われわれわれわれわれわれわれわれわれ عزت <سؤال> يلا تقعد احد بسيوف ا ل م ر ا ف ا ت من تعبث بالفرايض عزت يلا تقعد احد بسيوف ا ل <سؤال> م ر ا ف ا ت روحا مثل القطه صوب ا ل ث ب ي ل ا بن ا ر ي ت ر و ا ل ر غ و ا ل ي وسط ا ل د غيره تبقى الضبابات والذي